وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا تكلمنا في الجلسة الماضية عن تعريف الفقه في الاصطلاح وبعد ذلك تكلمنا عن الحكم الشرعي في تعريفه عند الأصوليين وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الابتضاء أو التخيير أو الوضع وتكلمنا عن الحكم التكليفي وذكرنا أقسامه الخمسة على مصطلح المتكلمين المتكلمين بما يشمل الشافعية والمالكية والحنابلة وهو سبعة أقسام على طريقة الحنفية ولم نطل الحديث في ذلك لأن المقام لا يقتضي والكتاب الذي معنا مختصر وتأتي مناسبة إن شاء الله نوسع الكلام في هذا وبخاصة في التفريق بين الفرض والواجب وكرارة التحريم وكرارة التنزيه حيث إنه أي محل الخلاف بين الفريقين وإن كانت هي خلافا في الاصطلاح ولكنها في المدى يعني لا تكاد لا يكاد يعني يختلفون وبخاصة فيما يتعلق بالوعيد مثلا في على او ب في, في تركي في في من حيث قوة الدليل وثبوته على كل حال التفصيل في هذا ليس هذا محله وتكلمنا بشيء من التفصيل عن هذه الأمور الخمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ولم يتعرض المصنف رحمه الله ولا الشارح إلى الحكم الوضعي الحكم الوضعي لأننا قلنا في تعريف الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهات الاقتضاء أو التخيير أو الوضع فالاقسام الخمسة متعلقة ب أو الأنواع الخمسة متعلقة بالاقتضاء والتخيير أما الوضع فلم يتكلم عليه المصنف ولا الشارح وهو قسم من أقسام الحكم فالحكم قسمان حكم تكليفي وهو المتعلق ب بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير وقسم وضعي وهو المقتضي خطاب الله المقتضي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا وسمي وضعي لأن الشارع وضعه يعني الشارع نصبه مانعا او نصبه شرطا او نصبه سببا فهو ليس له علاقة بالمكلف ولا بفعله وانما قال لنا اذا زالت الشمس فصلوا فوضع هذا علامة على كذا اذا جاء المرأة الحيض فلا تصلي يعني وضع الحيض دليلا على امتناعها او علامة على امتناعها من الصلاة فمن هنا سمي وضعيا أي أن الشارع وضع هذا العلامة كسبب أو كشرط أو كمانع على طلب الحكم أو المنع منه أو ارتفاعه أو تحققه فمن, فمن هنا سمي وضعا يعني أنه من وضع الشارع لا علاقة له بالمكلف وأيضا ليس له علاقة بالصحة والفساد كما سيأتي إلا بمقدار ما يطلب تحققه على حسب طلب الشارع وبناء على هذا فإن الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع السبب والشرط والمانع السبب والشرط السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره ما يتوصل به إلى غيره و منه قوله تعالى في حكاية عن فرعون ياها ما نبلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يعني يريد وسيلة حتى يصعد ليرى إله موسى الذي في السماء والله عز وجل يقول آه فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغيط فليمدد بسبب إلى السماء يعني وسيلة والأول تكون حبلا أو غيره وزهير من أبي سلم يقول ومن هاب أسباب المناية ينلنه وأن يرقع أسباب السماء بسلم ومن هاب أسباب المناية ينلنه وبعض الروايات يلقها منابع أسباب المنايا يلقها وإن رام أسباب السماء بسلمي أسباب المنايا يعني طرق المنايا حتى لو لو هبتها أو حاولت أن تتقيها ستقع فيه ومنابع أسباب المنايا يعني الناول أبدا تصيبه ولو حاول ولا ولو رامه أو ولو رامه أسباب السماء بسلمي ولو حاول أن يهرب بسلم لكن على معنى لابد أن هذا أبدا تقع الاسباب السبب فيه هو ما يتوصل به إلى غيره أما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود يعني لا هذا يعني في الاصطلاح أو حتى في الشارع في الشعر ما يلزم من عدمه العدم إذا لم يوجد السبب فلا يوجد الحكم ويلزم من وجوده الوجود إذا وجد السبب وجد الحكم كزوال الشمس زوال الشمس جعله الشارع سببا لدخول وقت الظهر لوجوب صلاة الظهر زوال الشمس جعله الشارع سببا لوجوب صلاة الظهر فإذا زالت الشمس طبعا لذاته طبعاً لا بد تضيف لذاته ما يلزم من عدم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم عدم لذاته لا لأمور أخرى كما سنرى فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فإذا زالت الشمس وجب الظهر على كل المكلفين ونحن نقول لذاته أما إذا جاء مانع آخر كما لو كانت حائضاً فلا يقال إنه السبب ما أدى نتيجة لا ويؤدي لكن لكن لابد بذاته أما إذا إذا إذا وجد المانع <تصفيق> هذا شيء آخر هذا ليس لذاته إنما لأمر آخر كزوال الشمس في حق الحائض ما تصلي ليس ليس لأن السبب لم يعمل إنما لأن وجد مانع آخر خارجي ولهذا نقول في التعريف لذاته لا لأمر آخر لا لأمر آخر ف... وكذلك لو كان صبيا لأنه لمانع آخر وعدم التكليف وهكذا فإذا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لو لم تزول الشمس ما لا صلى الصائم إذا لم تغيب الشمس لا صلى بل لا لا إفطار إذا لم تغيب الشمس فالغروب سبب لإباحة الإفطار لبعد الإفطار في حق الصائم وكذلك طلوع الصبح سبب للزوم الإمساك وهكذا بحيث إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع يعني إذا ارتفع السبب ارتفع الحكم وإذا وجد السبب وجد الحكم فإذن هذا هو السبب وكل من طبق عليه هذا فهو سبب السبب يطلق ب عند عنده الـ الـ ويتساهلون يطلق على العلة ويطلق في هناك سبب مباشر وإلى آخره لا لا لا لا أخفي تفاصيل حتى لا نشغششغ الموضوع في لأنه سأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل في القياس السبب والعلة والفرق بين السبب والعلة والعلة الغائية والعلة ال العقلية والعلة السية وإلى آخر كل سيأتي والعلة الشرعية كله سيأتي إن شاء الله في الكلام عن القياس فهذا هو السبب في الاصطلاح أما الشرط فهو في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علامتها أن ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها ومنه سمي الشرطي الشرطي اللي هو العسكري هذا اسم قديم شرطي لأنهم كانوا يتميزون بعلامات يضعون إما قماش وإما لون أو لباس معين أو غطاء على الرأس أو على الكتف فسمي شرطي لأن عليه علامة تميزه عن غيره فمنه سمي، فمنه أشتقى أو أخذ هذا الاسم أما في المصطلح في الاصطلاح أو في الشرع فهو ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لله لن الفرق السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم الشرط لا يلزم من من عدمه العدم فقط، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أيضا لذاته. لا لأمر آخر. مثلا الطهارة الطهارة شرط لصحة الصلاة. يعني جعلها وضعها الشارع شرطا. يعني لولا لو لو لم يأمرنا ما ما في ما في علاقة عقلية بين قضية الطهارة وقضية لو قال صلوا بدون طهارة صلينا ولو قال صلوا بي بي بي لا يكفيكم التراب لكفة ولو قال لأن هذه أمور وضع الشارع نصبها وقال كذا وكذا وهذا يرتبط بهذا وهذا له علاقة بهذا وهذا يؤثر في هذا لأن هذه أمور يعني لا لا لا, لا مدخل لنا فيها فهي من وضع الشارع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم الطهاره قلنا شرط لصحت الصلاه إذا عدمت الطهاره عدمت الصلاه طبعا لذاته لا لامر اخره لكن إذا كان ما عندهما هذا ليس ليس ليس بسبب الشرط انما لامر الخارج ولذا نقول دائما لذاته لا لامر الخارج فإذا عدمت الطهاره عدمت الصلاة شرعا قد يصلي الإنسان رقوعه سجود لكن غير معتد بها شرعا فالمراد بالحصول الشرعي الوقوع الشرعي على ما سنرى في, قضية الصحة, في الصحة والبطلان والصحة والفساد فاذا ما يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود الإنسان في الضحى توضى هل يلزم إذا توضى أن يصلي لا يلزم إذن لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم وجوده عدم لا يلزم وجوده وجود ولا عدم لأن إنما يلزم من عدمه العدم فقط لكن الوجود لا لذاته لا لأمن الخارجي، فإذا هذا هو الشرط أيضا الشرط له إطلاقات أو له مفاهيم شرط شرعي وهو الذي ذكرنا وشرط لغوي وهو مثلا إن دخلت الدار فعنت طالب إن جاء زيد فأكريمه هذا شرط لكنه شرط ما خود من الأساني باللغوية ليس ليس ليس من وضع الشارع إنما كذا اللغة هذا تركيبه إن جاء زيد فأكرمه إن نجح ابنك فأكرمه هذا شرط لغوي وهناك أيضا شرط عقلي يتعلق بيه المعقولات لكن مقصودنا هنا الشرط الشرعي الذي هو هذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشرط يعني حتى يعني يزول اللبس احيانا مثلا ا الزنا الزنا سبب لوجوب الحد الزنا سبب لوجوب الحد نحن لنا في الزنا مثلا نظران نظر من حيث إنه محرم فهو حكم تكليفي ومن حيث انه سبب لوجوب الحد فهو حكم وضعي فعلينا ايضا ان تنتبه الى هذا كثيرا يعني هو حكم حكم تكليفي من حيث انه يحرم محرم اغتراف الزنا ولكن من حيث ترتب الحد عليه فهو وضعي فله فلنا فيه نظران اذا تعلق بفعل المكلف كان حكما تكليفيا واذا تعلق كان بوضع الشارع فكان سبباً جانب آخر نلاحظه وهو أحيانا يتساهل الفقهاء في موضوع السبب والشرط يتساهلون ويجعون الشرطة سببا والسبب شرطا فمثلا يقول جروط صلاة تزع منها الوقت ولنسى كذلك الوقت ليس شرطا وإنما سبلا الوقت في الاصطلاح ليس شرطا وإنما هو سبب الواقع لماذا لأنه يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الوجود فهذا تساهل من علم رحمهم الله كذلك أيضا حينما قالوا في الزكاة قالوا تجيبوا بشروط خمسة وعدوا شروط لاحظوا شروط الخمسة بلوغ النصاب وحوالان الحول والإسلام والحرية والاستقرار استقرار الملك يعني فحينما نأتي إلى النصاب وحين مات لحوالا الحد، النصاب عدوه شرطا، بينما النصاب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لو لو تأملنا، إنسان طبعا لذاته كما نقول ليس الأمور الأخرى تقول ما تحققت الشروط الأخرى لا نقول لذاته. إنسان ليس عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة. وجد النصاب وجبت الزكاة إذن هو شرط اذا هو سبب يلزم من وجوده الوجوب ويلزم عدمه عدم لكن حوالان الحول شرط حوالان الحول شرط لأنه قد يحول الحول وما عنده فلوس ما يجيب شيء لكن لكن لو حال ينزم من عدمه عدم لكن لازم يوجد الوجود لكن لكن لو لم يحل الحول ولو كان عنده ملايين وما حال الحول ما وجبت الزكاه فهو شاف لانه يلزم من عدمه عدم العدم. لكن لا يلزم من وجوده ف فالحولاء فحولا شرط صح فيما طبعا فيما اشترط فيه الحول في بعض في بعض اموال زكويه لا يشترط فيها الحول كال كالزرع والثمار الزرع والثمار لا يشترط فيها الحول انها بالحصاد مثلا وقالوا في العسل وغيره عندما يوجب الزكاة فيه والخمس وما والمخمس والى اخره والفيء هذه على القول أنه يعني فيه زكاة في الركاز اقصد في الركاز ف اذا علينا أن نميز انه احيانا الفقهاء قد اتساءوا جعل الشرط سببا والسبب شرط لكن من حيث الاصطلاح والدقه هو هذا السبب ما يلزم من عدم عدم ويلزم من وجوده وجود والشرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته المانع هو الحاجز بين الشيئين هذا هو أصل المعنى المعنى هو الحاجز بين الشيئين أصل فاعل حاجز بين الشيئين <تصفيق> أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولذاته فهو مقابل للشرط تماما وليس مقابل للسبب. المانع مقابل للشرط يلزم من وجوده العدم يلزم نعم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولدات. مثلا الحيض ومثل النفاس الآخر. الحيض مانع من الصلاة جعله الشارع مانعا لو أنه قال الحين تصل صلت لأنه ما ما ما ندرك علاقة يعني معقولة أو ترتب عقلي كما كما في الأشياء المعقولات العادية التي جعل يعني دلنا الله عليها في سننه يعني الله عز وجل جعل سننا بحيث نعرفها أن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل وأنه إذا كان كذا حصل كذا، هذه معقولات الله عز وجل بطة بينها وجعلنا ندركها، وحيث إننا لا ندركها لا يعني أنها لا حكمة لها، لها حكمة، لكننا لا ندركها. بدليل أنه جعلنا أن ندرك بعض الأشياء. فإذا الشارع قال للحائض إذا جاء الحيض فلا تصلي، ومنعها من الحيض ومنعها من الصلاة. فإذا الحيض مانع. للمكلف من إيقاع الحكم الشرعي فيلزم من وجوده العدم إذا وجد المانع عدم الحكم شرعا لكن لو صلت ما يعتد بها شرعا لكن إن تصلي وتركع وتسجد وتقرأ الفاتح وتسبح لكن غير معتبرة وغير معتد بها شرعا فالمراد بالوجود الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي الوجود الحسي لا عبر له. فكل ما نقول يزم من وجوده الوجود والعدم فالمراد الوجود الشرعي المعتد به شرعا هذا هو المقصود ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولذاته قد تكون مرة طاهرة ما هو موجود المانع لكن لا تلزم الصلاة قد تكون مثلا في الضحى قد تكون في الليل في غير أوقات الفرد الطلب الشرعي في غير وقت توجه الطلب الشرعي، فإذا لا يلزم, يلزم من وجوده العدم ولا يلزم عدم وجود ولا عدم لذاته يعني لذاتي هذا المانع، بخلاف لو كان هناك مو... أمور أخرى تستلزم يعني كما ركعت مجنونة أو كانت مانع آخر، فإذا هذا هو هذه هي أنواع الحكم الوضعي الثالث، السبب. نعم أي نعم،, نعم لذاتي أي نعم لذاتي أي لا خدي أي نعم كيف يعني هو لا, لا، في الشاطئ ولا في المانع نقول في, في المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم يعني إذا وجد المانع عدمة الحكم الشرعي على معنى إذا كانت حائضا فلا صلاة ولا يلزم من عدمه الذي هو ارتفاع الحيضان وجود ولا يلزم من عدمه أيضا عدم لا يلزم عدمه وجود ولا يلزم عدمه عدم على معنى أنه فالأمر متوقف فقط على وجوده إذا وجد ارتفاعه لكن إن عدامه في الوجود أو وجوده في العدم هذا لا يؤثر لذاته طبعا لا لأمور أخرى خارجه فإذا هذه هي الأنواع الثلاثة من الأنواع الحكم الوضعية وهذه لم يذكرها كما قلنا المصنف ولا الشارح فأتينا بها لأنه أيضا سئل عنها في الجلسة الماضية سئل عنها في الجلسة الماضية <تصفيق> ونأتي الآن إلى ما عبر به المصنف بقوله والصحيح اللي هو لأنه قال يا سبعة صحيح قال صحيح وفاسد فجعل الصحيح صحيح وباطل فجعل الصحيح والباطل من أنواع أي الحكم أي أول حكم التكليفي أيضا قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل ثم عرف كل واحد منها فلما جاء عند الصحيح قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به اولا ان يكون الصحيح والباطل من اقسام الحكم هذا محل نظري على معنى انه يكون من اقسام حكم التكليفي انكم من اقسام الحكم اقرب ان يكون اقرب الى يكون من من من اقسام الحكم الوضعي الصحه والبطلان او الصحة والفساد هي اقرب الى ان تكون للحكم الوضعي اقرب منها الى الحكم التكليفي ان الحكم التكليفي متعلق باقوال المكلفين وجوب حرمة، لكن صحة وبطلان هذا أمر شرعي. على معنى أنه إذا حصل كذا وكذا فكان صحيح، إذا كان كذا وكذا كان باطلا. ولم ولم يعتد. الوصوت الوصي لا يجعلونها لا يجعلونها قسما من أقسام الحكم التكريف، لكنها من أقسام الحكم العام نعم. الحكم لكن الحكم التكريف بذاته لا ليست قسما له، وقد تكون قسيما يا بين القسم والقسيم القسم هو المقابل فحينما نقول الحكم قسماني وضعي وتكليفي فالوضعي يسمى قسيم للتكليف وليس قسما منه إنما قسم يعني مشاكل قسيم له وليس قسما منه بينما الواجب قسم من الحكم التكليفي، المحرم قسم من الحكم التكليفي لكن الحكم الوضعي قسيم ليس الحكم التكليفي وليس قسما منه ولهذا نستطيع أن نقول ان الصحة والبطلان قسيمه للحكم التكليف وليست قسما منه لكنها قسم من الحكم من الحكم المطلق نعم قسم من الحكم من الحكم نعم لكن قسي... لكنها قسم من الحكم التكليف لا هي قسيم منه وليست قسيم له وليست قسيما منه هذا هو الذي يبدو ويبدو من تقريرات الاصوليين هذا نعم فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به على معنى أنه حينما مثلا يطلب الشارع من المكلف هذا العمل فالمكلف أوقعه يعني نفذ ما أمضى به حينما نفذ إما أن يقع هذا صحيحا وإما أن يقع بعضها او فاسدا على التحقيق من الباطل وفاسد كما عند الحنفية فهو يقع صحيح او يقع باطل متى يعتبر الفعل صحيحا او متى يعتبر فعل مكلف او الحكم نقول الحكم متى نقول الحكم وقع صحيحا صحيحا هكذا قال هو ما يتعلق به النفود ويعتد به الاحكام في الواقع الشرعية اما ان تكون عبادات واما ان تكون معاملات أو, او مقابل العبادات قال لا صحيح اما ان تكون عبادات واما ان تكون معاملات الصحيح هو عرفه هنا قال ما يتعلق به النفود ويعتد به الواقع النفوذ هذه لا تستخدم في العبادات ما يقال اذا وقعت العبادة صحيح انها نافذة ينفذ انما هذه في المعاملات عقد النكاح عقد البيع عقد الهجرة يقول نفل ينفذ العقد يعني أنه وقع صحيح بحيث تعلق به النفود ما معنى تعلق به النفود يعني ترتبت عليه آثاره عقد البيع حينما يتم ماذا يترتب عليه يترتب لأن الثمن ينتقل إلى البائع والعين المباعة تنتقل إلى المشتري هذا البيع الصحيح إذا ينفذ ويترتب عليه آثاره الملك ينتقل ملك العين من من ذم من من من نعم من ملك البائع إلى ملك المشتري والثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع هذا إذا كان صحيح أما إذا كان فاسد لا إذا كان فاسد لا ينتقل لا تترتب عليه أثا ولا ينفذ ولهذا قال ما يتعلق به النفوذ هذا هو الصحيح في الاصطلاح ويعتد به أيضاً يعتد به تنسحب على العقود والمعاملات، يقال هذا عقد معتد به، لكنها خاصة بالعبادات، العبادات هي التي يعتد بها، لكن لا يقال نافذة، اذا صلى صلاة الصيام، يقول يعتد بها، يعتد بها، لكنها لا يقال ناف نافذة، إنما يقال نافذة في المعاملات، هذا نافذ وهذا إلى آخره، فإذا النفود خاص بالعقود والاعتداد يشمل العبادات والعقود أو المعاملات. فإذا الصحيح قال من حيث وصفه بالصحة لا من حيث أمر آخر يعني ما إذا كان في مؤثرات أخرى كما لو تخلف شرط أو تخلف شيء هذا اللي أمر آخر كما قلنا في تعريف السبب والمنع لذاته. ولهذا وحينما قال في الشارح هنا من حيث وصفه بالصحة يدلك على أنه حكم وضعي وأنه ليس حكم تكليفي. ما يدل أن هناك مؤثرات أخرى تؤثر عليه فإذن هذا يدل على أنه حكم وضعي وهو ليس قسما من الحكم التكليفي، وإنما قسيم له والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به كما قلنا هذا في العبادات هناك ااا عند المتكلمين والفقهاء لهم اصطلاحان في او في تعريف او لهم لهم لهم لهم يعني نظرتان في تعريف الصحة والبطلان فهم يقولون المتكلمون يقولون الصحيح او الصحه موافقه الامر الصحة موافقة الأمر وعند الفقى سقوط القضاء سقوط القضاء مثلا حينما يصلي المصلي ويظن أنه على طهارة صلى المصلي وهو يظن أنه على طهارة ثم تبين له أنه على غير طهارة تبين له إنه على غير طهر. إذا هو الخلاف لفظي تقريبا لأن النهاية كلهم يقولون بالعادة، كلهم. يقولون